بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحياني بعد ماتني ورد إلي روحي وإليه البعث والمشرور الحمد لله الذي نور قلبي بنور البدى وجعلني من المؤمنين ولم يجعلني من الطالين الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء للنهار مبسرا برحمته خلقا جديدا ومكر كبيرا ونعم إليه صائب الحمد لله الذي يكرمني بالسنة والجماعة ولم يجعلني من أهل الهوى والمدعة الحمد لله الذي ستر أورته الحمد لله الذي لم يجعل رزقي في يد غيره الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أصبحت وأصبح الملك لله والكبرياء لله والعزة لله والجلال لله والجبارة والجبروت لله والسلطان لله الواحد القحار أصبحت وبهي أمسيت وبهي آحيا وبهي أموت وإليه البعث والمشرو رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالكعبة قلداً وبالصلاة فريضةً وبالقرآن إماماً وبالصطيق والفاروق إبتدئين والمرتوضاً رضوان الله تعالى عليهم مجمعين أئمةً وبحلال الله تعالى حللاً وبحرام الله تعالى حراماً وبالجنة تواباً وبالنار عقاباً مرحباً مرحباً بالصباع الجديد وفي اليوم السعيد وبالملكين المكرمين الكرامين الكاتبين العادلين الحافظين الشاهدين حياك الله تعالى اكتلنا في غرة يومنا هذا في أول صحيفتنا بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله على هذه الشهاده هي وليها نموت عليها ونحيا شاء الله تعالى عدت لكل هم لا اله الا الله ولكل همي وغمي ما شاء الله ولكل نعمة الله ولكل ولكل ذنب أستغفر الله ولكل غيق حسبي الله ولكل مصيبة إلا لله وإلا إليه راجعون ولكل قضايا وقدر توكلت على الله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نسعي في كل آمير ومباحي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 القابض الباسد الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم غفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيّد الحكيم الجليل الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم Обعد المجيد البعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الوليد الحميد المخص النبذل المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحض الصمد القادر المقتدر المقدم المأخر الأول آخر الظاهر الباطل الوالي متعالي البهر التواب تقي العافر الروف مال كل ملكي ذو الجلال والكرم المقصد الجاني الغني المولى المانظر النافع النور الهادي البديع والباقي الوارف الرشيد الصبور البديع والباقي الوارف الرشيد الصبور الذي ليس كمثه شيء في الأرض أو في السماء وهو السميع العليم. ومولانا وإليه المصير يجنيع من مولا ونعم المصير وفرارك ربنا وإليك لا أصيثنا إن عليك عن منتك ما تليت على نفسك جل لوجك وعز أَسْمَاؤُكَ وجل ثناؤك إِلَهَ أسمارك وصفاتك ولا يفعل الله بما يشاء بعزته ما يريد اللهم بحرمه هذه الساعات المجد اللهم بحرمة هذه الساعات المرجوته وبحرمه هذه الاسماء والاسناد ان فيها وداعيها ومعاديها اللهم اجعلني صباحا ميمون مباركا لا هاديا ولا قاطعات اللهم اجعل أولي من هذا صلاحا وابشرهم فلا عن ما, ما خرجوا نجاحات اللهم إن هذا قلب جديد فافتحه علي بطاعتك واختمه فيه بما وفرتك وردمانك وارزقني فيه هزنا تتقبلها مني وتزكيها وتضعفها وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مِنْ سَيَّةٍ فَأَغْفِرْهُ لِي وَتَغْعَفُهَا وَمَا عَلِمْتُ فِيهِ مِنْ سَيَّةٍ فَأَغْفِرْهُ من لِي إِنَّكَ أَنَّتَ الْغَفُورُ الرحيم فَأُغْجَلُ كَيْمِ اللهم إني أصبحت لا أستطيع لقفع ما أكرهه ولا أملك لقفع ما أرجهه وأصبح الأمر بيده وأصبح الأمر بيده غيري وأصبحته مُرْتَهِنًا بِعَمَلِي وَلَا فَقِيرًا أَفْقَرًا مِنِّي اللَّهُمَّ تُشْبِي عَدُوِي وَلَا تَسُبِي صَدِيقِي وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتِي فِي دِينِي وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّي وَلَا مَا بَلَغَ عِلْمِي ولا تسلط عَلَيَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ اللهم إنك تعلم وعلى وعلانيتي تقبل معذرتي وتعلن حاجتي فأعطني سؤالي وتعلن ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر ذنوبه إلا أنت اللهم إن يسنك إيمانا يباشئ قلبي ويقينا صادقا حتى أعلن أنه لن نصيبني إلا ما كتبت أبوه لي علي فأغرضي بما قسمت له اللهم إني أسألك إيماناً مباشر قلبي ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي عليا فعرضني بما قسمته لي اللهم إني أسألك بأنك سبوع قدوس يسبح لك سوال الليل وطوع النهار وشجاع الشمس ونور القمر وذوي الماء وخفي الشجر ونجوب السماء وتراب الأرض وظهور الجبار ولمان القفار وأما البحار وتواب البر والبحر فأسألك بأنك فرد صمد في السماء عزك وفي الأرض قضاءك ولا الأرشين جلابك في الجنة رحمتك وفي جهنم عذابك والملائكة جنودك يسبحونك ويحمدونك الليل والنهار لا يفترقان لا إله إلا أنت لك العنان والمنان أذيع السماوات والأرض هذا الجلال والإكرام وأسألك بأسمائك العسنى وأعلك العليا وبوهانك العظيم وبعجتك البالوة وبكلامتك التهمة أن تصد عني شر ما أحطر من الأذى وشر ما أخاف وأحثر الله وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء من نزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان هارق الحب والنوى أعوذك من شري كل دابة أن تآخذ من عصيتها من ربي على صلاة مستقيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يقضى عن التعين الأغنين من الفقر الله من يسألك قلبا خاشعا واسلك من دائماً، واسلك علماً فعّاً، واسلك علماً صالحاً، واسلك يقيناً صادقاً، واسلك ديناً مقيماً، واسلك العافية من كل بلية، وما من دماء العافية، وما سلك الشكر على العافية، اللهم إني سلك الغنى والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم يا علم السر الخفيات. رفيع الدرجات ذو العرشي تلقي الروح من أملك على من تشاء من غافر الذنب وقابل التوب شديد العقال والطول لا إله إلا هو إليه المصير لا إله إلا أنت سبحانك دي كنت من الظالمين اللهم يا هادي المغلين ويا راحم المذنبين ويا نقي رات العاتلين يرحم عبدك هذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم مجمعين فاجعني مع أحياء المرزوقين الذين نعمت عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين <سؤال> اللهم يا غني ويا حميد ويا مدد ويا معيد ويا راحم ويا مدد أغنين حلالك عن عرائمك بطاعتك عمال انصيتك وبفضلك عما ان سواك اللهم ألنا حق حقا ورزقنا اتباعه والنا الباطل باطلا ومرزقنا اجتنابه اللهم لا تكني إلى نفسي ولا إلى هواه نفسي ولا إلى حد من خلقك ترفت عين ولا قبل ذلك كلي وليا وحافظا وناصرا وعونه ومعينا اللهم موفر لي ولي آبائي ومهاتي ولي إخواني ولي أولادي وعشيرتي وعبابي ولأقربائي ولأستاذي وشيخي ولمن وصالي الدعاء الخير ولمن علمني عدت تعاي ولمن يرجو بركه تعاي من الأحياء والاموات برحمتك وكرمك يا ملك يا سبحانك يا سلطان يا من بيدي ان ولاد ولم يكن كله يا اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد Sallallahu ve sallam ve səbhihi ve sallam. Allahım salli ve sallam. ve nəbina ve habibina Muhammed bi aded kül ve ve Allahumma cüla ve salim ala seydina ve ve habibina Muhammedin fil abdillin. Allahumma cüla ala seydina ve ve habibina Muhammedin fil aakhirin. Allahumma cüla ala seydina ve ve habibina Muhammedin وصلي وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدٍ في الملائكة على إلي يوم الدين وصلِّ وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدٍ وعلى جميع الميعم والمسلمين وعلى ملاكك المقربين وعلى أهل طاعتك الجماعين من السماء والارضين ورضي الله تعالى عن صاحبه رسول الله يا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وعزك ماضٍ وكلمش مثلًا أنت ربي لك بنعمتك علي وأب بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رحمن الرحيم جل ربي وقدر عز ربي وقهر الله وفقر لمن صبر والدك الله عظم نعمل حافظ الله نعمل قادر الله فقدرنا فنعمل قادرون اللهم إني أعوذ بك من الحاور بعد الكور اللهم إني أعوذ بك من أن أشريك بك شيئا ما لا أعلم ما سأغفرك لا أعلم إنك أن تعلمل أستغفر الله العظيم، استغفر الله من كل ذنب أذنبته، عمدا أو خطأ أو سرا أو ليلة ما إليه من الذنب الذي أعلمه ومن الذنب الذي لا أعلمه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تلفي يقي لله علي توكلت او رب لوارشي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لن يكون عالم ان كل شيء قدير وان الله قد عاطم كل شيء ان فضل خيره فيض وهو رحيم واحب الحمد لله رب <الحمد لله> العالمين <الحمد لله> <لله>